يا صاحبي وين الأمان وين المحبة والحنان وين العيون اللي تشوف وش سويت تقدر الزمان وش سويت تقدر الزمان يا صاحبي ماتت مشاعر ناجفة والبرد ما بقى دفا وين المشاعر والحنين لي تقتلى مر السنين ماتت مشاعر ناجفة والبرد ما بقى وين المشاعر والحنين ليت اقتلا مر السنين ليت اقتلا مر السنين يا صاحبي وين الأمان وين المحبة والحنان وين العيون اللي يتشوف وش سويت أقدار الزمان وش سويت أقدار الزمان يا صاحبي ليه ينجرح منه وفا ضحى بعمره في وفا ليه نتركها يمحزين من مدلا أطهر يدين ليه ينجرح منه وفا ضحى بعمره في وفا ليه نتركها يمحزين من مدي لا الطهردان من مدي لا الطهردان يا صاحبي.